الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين التحدي الأكبر لأي إنسان يريد أن يتعامل مع الكاميرا والجماهير وعنده موضوع عام هو القدرة على التبسيط ومراعاة الفروق الفردية العمرية ومستويات الذكاء والثقافة فما بالكم إذا كان الموضوع علمي له علاقة بالفلسفة والفكر والعقائد؟ هنا تكون المهمة أصعب لكن الحمد لله وفقنا بضيفنا الأستاذ الدكتور صبر الدمرداش مرحبا بك. لا وسعادة لك. قدرتك دكتور الحمد لله ممتازة وفوق ممتازة كما عرفناك منذ زمن في إذاعة الكويت وغيرها على التبسيط. ترك الله فيك. موضوعنا كما عرف المشاهدون اليوم الحلقة السابعة عن خلق الإنسان بين العلم والقرآن. وانتقدنا نظرية داروين ونظرية الخلق بالصدفة أو العشوائية أو إلى آخره. هدمت يا دكتور وناقشت آليتين من آليات التطور الخمسة. آلية آلية الصدفة وآلية آلي الصراع من أجل البقاء. الصراع من أجل البقاء. دكتور. اليوم إن شاء الله هدم ثلاث آليات. الآلية الأولى؟ آه. الآلية الأولى طبعاً انتقاء الطبيعي والآلية الثانية الطفرات الوراثية. والآلية الثالثة تورث الصفات المكتسبة. ناخذ من واحدة واحدة. نعم. أولا نريد الانتقاء أحيانا نسمع الانتخاب أحيانا انتقاء نريد أولا الاسم والمعنى. نعم. هو نقول عليه انتقاء أفضل لماذا؟ لأن في الأصل الإنجليزي فيه كثيرة كلمات choice وelection وselection choice اختيار وهو مش اختيار election انتخاب مش انتخاب. أدق كلمة اللي هي selection بمعنى انتقاء بلغة القرآن الكريم استفاء. بالمعنى اللغوي المعنى العلمي بقى أيوة. يعني انتخال طبيعي بمعنى ان شوف خلي بالك كلمه طبيعي ما الطبيعه تنتقي دائما يعني او تعمل دائما على التخلص من الافراد اللي لهم طلعت صفات الضعيفه والمريضه وغير المتكيفه مع البيئه وغير وغير المتكيفه مع البيئه ضعيفه والمريضه وغير مع البيئة. تستبدل بدل منها أفراد قوية سيمة متكيفة مع البيئة ده المعنى العلمي للانتقاء الطبيعي طيب يا دكتور عدنا أنخلة حتى يشاركونا المشاهدين آه. في أمشلة كثيرة مثلا المثال الأول الأسد والغزلان الأسد لما بيجروا الغزال ما بيطلش كل الغزلان لأن سرعة الغزال 65 كيلو وهو سرعته حيو... تقريباً 45 كيلو فهي أسرع مم. وعندها جيلة عندها شقة تقدر تنطب فوق لأبيت الأسد كما لا يستطيعها حيون أخر أن يفعلها مم. طيب هو بيطول مين؟ بيطولش كل الغزلان ويطول الغزلان الضعيفة والمريضة كويس؟ حلو. وبذلك يظل القطيع مكون من أحسن أفراد يقدروا أنه لك بقى قال لك ده يؤدي في النهاية إلى تكون نوع آخر لا مفيش نوع آخر هي غزلان برضو موجودة من من غزلان الله لخلق آه بس بس أفضل الغزلان مم. ولكنها مش نوع ثاني ما صارتش خيول مثلا شخو خيول ولا بغال ولا حمير هي برضو إيه؟ غزلان غزلان فده تفسير دروين بالعقل مرفوض ومرفوض ومرفوض مش ممكن مش ممكن الغزالة تتطور تبقى شيء آخر ممكن ناخذ مثل من عالم الحشرات مثلا آه. الحقيقة آه في آه عالم وراسا تطوري مشهور جدا اسمه دوغلاس فوتياما دوغلاس فوتياما سنة 1986 أصدر الكتاب اسمه بيولوجيا التطور بيولوجيا التطور قال في مثال هللوا وطبلوا واسمروا وأزم... لهذا المثال بيسموه يعني الاستنباغ الصناعي ازاي بقى ببساطه شديده حلو الاستنباغ اه الاستنباغ الصناعي نبسط للساده المشاهدين قال لك إيه طبعا الثوره الصناعيه معروف امت في مين الاول انجلترا إنجلترا نعم قبل الثوره الصناعيه كانت الاشجار اللي في مانشستر في انجلترا اللحاء بتاعها اللون بتاعها يعني فاتح وعليها نوع من الحشرات حشرات غامقه وحشرات ايه فاتحه لما تيجي الطيور مين اسهل لها في الرؤية تقتنص مين الغامقه للفاتحة الغامقة أحسن طبيعي طبيعي للفاتحة في كمفلاش في تمويه معها مع, مع لون الشجرة خلاص. فتاكل منها تاكل منها تاكل منها فقلت قلت قلت مين العشرات الغامقه ومين اللي كثرت وكثرت وكثرت اللي الحشرات الفتاة كويس كده بعد خمسين سنة من قيمة الثوره الصناعيه انقلب الوضع. انقلب الوضع نتيجة التلوث فلحاء الاشجار أصبح قاتما مين بقى أسهل الحشرات في الاستياض الخلفية القاتمة مع حشرات قاتمه ولا الخلفيه القاتمه مع حشرات فاتحه كشفتها اي كشفتها فدنستت اصطاد الفاتحه تاع الفاتحه الفاتحه كانت النتيجه ايه تكاثرت القامقه القامقه الغامق هنا بقى ضروم بيقول لك ايه وجماعته يقول ده اصبح فيه نوع جديد من الحشرات لا ما فيش نوع جديد من الحشرات هي اصبحت طير ما اصبحتش طير هي عشرة برضو. حشره برضه ما زالت حشره ما زالت حشره طبعا كائن آخر. مش كان اخر كل اللي حصل تغيير في التركيبه النسبيه قبل الثوره الصناعيه كانت الغلبه المن للفاتحة الفاتحه بعد الثوره الصناعيه غلبه المن للغامقه ولجت حشرات زالت حشرات لم يحدث تطور على الاطلاق وهذا المثال ايه قلبوا بيه الدنيا لكن بالعقل كده هو الحشرات ديت لو حصل انتقاء طبيعي وادى الى لتكو... تحول الى طائر اه معلش انما هي حشره ما تحولت لاطائر ولا ولا أي شيء عشان تحول لطائر دي عاوزه جينات جديدة عوجة الديئنية والتركيبة والمواصفات الوراثية بتاع الطائر مستحيل مستحيل نعم. طيب دكتور نجي حق الآلية الرابعة الطفرة الوراثية ما معنى هذه الكلمة المتداولة طفرة وطفرة خلقت شيئا أو جاء جل جديد الحقيقة قبل مشرح إيه هي الطفرة عوجة أقول إنه منذ الربع الأول من القرن العشرين نظرية التطور وضعت في أسمع أجمع دينا أوي بسبب قوانين الوراثة بسبب قانون؟ بقوانين الوراثة قوانين الوراثة فكانت في أجمة حقية فاجتمع التطورون من جميع أنحاء العالم عام 1941 مم. واجتمعوا فين؟ في الجمعية الجيولوجية الأمريكية وكانوا علماء من يعني مجالات متعددة علماء وراثة وعلماء حيوان وعلماء حفريات وعلماء في الرياضيات استنفار استنفار مم. الحقه دارون الحقه النظريه ازاي بتضيع ده كان سنه 1741 ايه الامل بتاع دارون انه يوجد طفره مفيده تحول النوع الى ايه نوع اخر احسن اه مم. دي هو ما كانش يعرف مفهوم الموتيشن ما قالش طفره وكان بيقول التغير هم بقى اللي اخترعوا كلمه الايه الموتيشن اللي هو الايه الطفره لا. كويس فكان يعول على فكره التغير. التغير اللي حول الكائن الحي إلا كان أرق أيوة. تطور بقى نه. فقالوا ايه شو مون اللي, اللي هي جينيتك اللي هي الوراثية عاوز تعرف يعني بقى طفرة المشكلة وين إن ما نقدر نعرف الطفرة بعد الفاصل بعد الفاصل ماشي هذا <تصفيق> دكتور صبري عرفنا من أين جاء مسمى الطفرة نريد شرحا علميا مبسطا لمعنى الطفرة علميا أو بيولوجيا ممتاز أنت عاوز المعنى البلدي ولا ولا المعنى بتاع العلماء؟ إحنا نبي معنى علماء بصيغة بلدية. بصيغة بلدية. حتى سب. المعنى البلدي طفرة يعني تغيير بالعافية. آه حلو. بالعافية. أما المعنى الخاص بالعلماء هي قطع أو استبدال في اللابينات المكونة للدينية. طبعاً الدينية زي ما ذكرنا في حلقات السابقات إنه مكون من لابينات اسمها نوكليوتيدات. نوكليوتيدات ديت بتيجي الطفره تقطع فيها او تستبدل جزء مكان ايه مكان مصر. جزء وطبعا دي موجوده في كل نواه في كل خليه من الخلايا الكائنات الايه فهو دي قدي قدي قدي قدي مع قطع استبدال المكونة للDNA بتقطع تجي جزء تجيب جزء مكان إيه؟ مكان جزء يعني ده مكان ده طيب, طيب لها مميزات نعم بي بيجي رنجاثان وده من كبار علماء التطور قال الطفرة تتميز بميزات أربعة نقدر نخصر بميزات الأربعة أول حاجة إن هي ندرة وإن هي تتميز بالندرة والمح الطفر بالندرة والمحدودية والعشوائية والضرر تنه مرة ثانية آه تتميز بالندرة والمحدودية والعشوائية والضغط. طيب الامثله توضح يا دكتور انت ابوه الامثله اه تفضل اه طبعا توضح يا دكتور يبقى امثله العلماء قعدوا أكثر من خمسين سنه اذا يشوفوا حشره اسمها حشره الذبابه الفاكهه الدروسفله اهي ظهرت على الشاشه بيعملوا فيها ايه بقى بيعملوا فيها تغييرات بالعافيه عشان يشوفوا اثر هذه الطفرات فكانت النتيجه احنا قلنا من صفتها النظرة والمحدودية ولا شوية شوف، هذه الزباب العادية اللي ربنا خلقها، هذه الفم وهذه الأنتين اللي هي قرو الاستشعار وهذه العيون، لكن هنا بقى حصل هي، شوف، هذه الحالة العدل، نبت... نبتة الأرجل من الدماغ من رأس، هذه أرجلها. تشوي... أرجلها، دي أرجلها، نبتة من الدماغ، تشويه ما بعد وتشويه، إذا إن الطفرة تتشوه ت... أكثر من أنها تعدل أو، طبعاً، أو ترتقي، طبعًا هي شوفت وادي إلى اما اقزمة او عملاقة اول عياج وبالله سرطاء اعرفك او من اشهر الطفرات في جسم الانسان سرطاء دي اشهر طفلة ها تعتبر طفلة اه طبعا لكن, لكن اكبر طبعا. تدمير هذا اه اكبر آه هي هذه اكبر طفلة فبقول بتؤدي الاقزمة او العملاقة او المغولية او التوحد او متلاجر من الدون يعني اطفال تشوه اه تشوهات خلقية، آهات مستديمة، كل ده بسبب محاولة لعب العلماء في تغيير الصفات الوصفية بعض الكائنات الحية. <تصفيق> آه. فدي أدي مثاله. على الانسان في مثال دكتور؟ اه آه ممكن. انت تذكر يعني من حوالي سنتا تمانين ب ب أنا أذكر كان يوم الاثنين ستة وعشرين أبريل ألف وتسعمائة تمانين. حصل ايه حصل يعني ضجة عالمية المفاعل النووي في تشينربيل انفجر. الروسي, الروسي في كييف وطلعت نسخه اشعاعيه والتلفزيون كان يلعب الناس دلوقتي وصلت اوروبا الشرقيه دلوقتي وصلت وصلت اوروبا دلوقتي الغربيه والناس خايفه اني كان لي زميل بياخد دكتور انازاك من كييف جابوه لما رجع مصر شهرين في الحجر في الحجر الصحي طبعا لحسن يكون ملوث آه. فشوف انظر الى هذه البراءه ما ذنب هذا الطفل ما مثال دي ضحية المفاعل النووي في تشيرنوبيل طفره طفرة إشعاعية شوف فين ايده اليمين ما فيش بص رجله الشمال بص يعيش ازاي ده بيقول لك هذا قد يكون تشوه يعني سام ما له علاقة بالطفرة لا ده تلوث مش سام ده تلوث اشعاعي التلوث قصد تلوث يدخل في دائره تلوث الضار ما فيش طفره اسمها حميدة البعض يقول لك في طفرات خبيثة وطفرات حميده لا لا لا فيش الكلام ده وإذا كان فيه يجيب لنا مثال واحد يجيب لنا مثال واحد للطفل الحبيدة فإذا كنت عاوز على مصطلع البشر هو زال طفل المسكين ال الكيفية اللي تم فيها آه تساعدها الطفل في, في الكيفية تقسم إلى, إلى اتنين إما بالعافية من الخارج أو من الداخل الداخل ممكن يحصل خطأ في النسخ نسخ الديني ممكن ممكن يحصل خطأ في النسخ بس يدين نادرة من أهل الشعب أما الخارج شوف إما معالجات إشاعية أو معالجات كيميائية أو التعرض لحرارة مميتة أو برودة زمهرير أو إضاءة مبهرة أو اظلام مطبق كل هذه الأمور؟ وكل هذه الأمور تؤدي إلى طفرة وكلها غير حميدة وكلها ضارة زي ما قال رنجل ثاني طيب هل معنى ذلك أن فكرة الطفرة ضد التطورين؟ معول هي معول وليس عونا لهم احنا ما اعرضوها عونا وهذا لا،, لا طبعا وفي ثلاث حاجات بتؤكد ان هي معول عليهم آه، واحد اه اول حاجه أي،, اي تدخل غير واعي في نظام كامل متكامل معقد حجم الاثنين يا يؤثر فيه يا ما ياثرش فيه واذا اثر فيه حجم الاثنين <تصفيق> يا يفسده يا يصلحه اه مثلا عندك الساعة، أي الساعة، واحد دانوا لا في الساعة عشويًا عشويًا، ودانوا مثلًا فترة طويلة ساعتين ثلاثة أي يبوس في الساعة، في أي لا في الساعة، النتيجة كوني حاجة من الاثنين، يؤدى إن الساعة دي ساعة نظام معقد ضم بكي، تصميم ذكي، آه طبعًا إنتل جنت ديزاين حاجة من الاثنين، يا إما ما أثرش فيها خالص، يا إما أثر فيها، وإذا أثر فيها حاجة من الاثنين، يا, يا يطور الساعة، يا يبوس الساعة، غالبا غالبًا العالي ولي غالبا العادي يقول لك يبوظ الساعه غالبا العادي يبوظ الساعه صحيح. اه دي نمره واحد نمره اتنين ان الطفرة لا تضيف اي معلومات وراثية للكائن الحي لا تضيف لا تضيف اه طبعا لا تضيف مو التحويل تحويل الحي انه تضيف له جينات طبعا فهي لا تضيف كل اللي بتعملوه ايه بقى هذا التشويه بحيث ايه ممكن القدم ينبط بالظهر شوف تخيل واحد ماشي والقدم بتاعه ها في ظهره طفره غير شفت شفت تخيل او الودن تبت من البطن واحد ماشي وده متدلدله قدامه في بطن ايه ده ايه ده شيء يعني ضد الفطره و... وتشويه متعمد ثالث حاجه وهي المهمه أني. ان الطفره لا تورث الا اذا كانت في الخلايا التنشيليه في نوع من خلايا في الجسم خلايا جسميه وخلايا التنشيليه اذا حصلت في الخلايا الجسميه لا يمكن تورث للجيل التالي اما اذا حصلت في الخلايا التنشيليه ممكن تورث برضه بتاثيرها لايه بتاثيرها ايه الضار عندك مثلاً واحد حصل تغيير في عينه نثي وووتغيرت فعل التركيب بتاعه إنه تغير نثي تجاعات معينة تعرض له ويجي جوز هيظهر هذا الأسر ما بيشعرش ما يطلع لا ما, يطلعش. ما يطلعش يطلع يطلع يطلعش طلع فهذه كلها جعل من الطفرة بدل ما يكون عونا للتطورين فهي معولا عليهم إذا مسألة الطفرة ما في داعي إن تطرح وتسوق ليست عالية ولا تطرح ولا تسوق ما هو؟ نحن نسأل يدون تطورين يعني طفرة واحدة مفيدة. هم يبنون الطفرة دكتور على الصدفة أيضا والزمن. نعم. يبنون الطفرة. لا لا لا, لا لا لا علاقة ولا بالصدفة ولا بالزمن. بيولوجية. يعلاقة من البودك بالعافية. مم. هات إشعاع وعرض ال الكيند الإشعاع. هات حرارة موتة وعرضوا الحرارة موتة. وخل بالحظوظة إنما ما ليش علاقة لا بالصدفة ولا, ولا بالزمن. طيب دكتور نجي للآلية الخامسة. توارث الصفات المكتسبة. أوه. هذه آلية من آليات فكرة تطوريين. ما معنى هذا الكلام وكيف يريدون هذه هذا المبدأ سند لهم؟ لكن أسمع منك الجواب بعد الفاصل إن شاء الله. شو. دكتورنا الفاضل سألنا قبل الفاصل عن الآلية الخامسة ولا إيش يا دكتور كتبت الآن اللي هي الآلية الخامسة توارث الصفات المكتسبة بأنها إحدى آليات التطور. فما معنى توارث الصفات المكتسبة بالأمثلة دكتور كويس إيه والله الحقيقه قبل ما نجيب على السؤال ده لازم نوضح أن هذه الاليات ليست من إبداعات درون كل المراجعه بتشير هو جاب أليت الصدفة من في الحادي اللي كان موجود في عصره وجاب أليت الصراع من أجل البقاء من مواطنه العالم روبرت مالتوس وجاب آلية الانتقاء الطبيعي من السير ألفرد راسل ولس إنجليزي برضه وكان شغل على فكره اللي ما عرفوش المشاهدين أو كثير حتى من العلماء ان السير ألفرد راسل ولس له نظرية في التطور واعلنها في نفس الوقت وكان خناعة بينهم 1858 1858 فهو واخد الفكرة دي الاليه دي من آه آه من هذا العالم ونيجي بعد كده الطفره زي ما قلت مش بتاعته خالص بتاعت ضروبين الجدد اللي هم يعني ضروبين اكثر من ضروب النفس 1941 اللي اجتمعوا في النصف الاول من القرن آه آه, آه, آه اه طيب اه طبعا تورث الصفات المكتسبه اه, آه الصفات المكتسبة واخدها من العالم الفرنسي جان بافست لامارك وعلى <تصفيق> ا جنب بيستر درمارك عاش ومات في فرنسا قبل قبل بستير قبل ضرر قبل يعني بس هو خد الفكره دي منه ايه بقى طور الصفه المكتسبه ايوه بنفهم اه قال لك ان الصفه المكتسبه من البيئة تورث بمعنى يعني عندك واحد كمال اجسام معضلات ومعضلات ويشيل تقله مرتين ولا مرتين ونص جسمه هذا قوي البنيه قوي البنيه وجيك جوز هل بالضروره ابن يطلع مفتول عضلات لا عشان يبدي يطلع مفتول العضلات لازم يتضرب زي ابوه اديش نادي صحي اديش نادي صحي ويتدرب زي ابوه اي نعم كويس دي مثال رافع الاثقال اللي بيشيل شغل ما اعرفش ايه ها برضه نفس الحكايه عندما يتزوج دي صفه مكتسبه من البيئه العضلات ديت ان هو مش مولود بيها صفه مكتسبه من البيئه هل بالضروره ابنه يطلع اطلاقا لازم يتضرب على رفع الاثقال وعندك مثال واضح جدا <تصفيق> اليهود يمارسون الختان من أربعة آلاف سنة من أربعة آلاف سنة, أربعة سنة. سنة. ختان. ختان الأطفال ختان الأطفال مم. طيب هل يوجد طفل يهودي واحد في العالم يولد بختونا مم. لا ما ما تورث لا لا لا تورث دي دليل على إيه ضحط هذه الآلية بتاع الدرون أن الصفة المكتسبة فيها لا تورث بقول لك أربعة آلاف سنة اليهود يمارسون الختان والمسلمين كذلك نتكلم مع المسلمين أيضا ومع ذلك هل يوجد طفل يهودي في العالم ولد مختونا؟ لا. حسنا لو ولد مختون كان رايحونا من العمليات ويفرو وال... عليهم صحيح هذا يا دكتور. المسلمين كذلك. بلهم بل بألف وربعون سنة يمارسون عمليات الختان في أنحاء متفرقة من العالم لم يثبت التاريخ أن طفلا مسلما ولد مختونا. صحيح. كل هذه الأدلة لا وعندك إيه؟ عندك مثال تجربة رائع رائع رائع يعني عن الإنسان. <تصفيق> لا عن الفلان. وهو. <تصفيق> عفوا جابوا في التجارب بقى والتجارب لا تكذب جابوا فرنس ذكور واناث وراحوا قطعين ذيولها قطع أطع. ذيول. أطع. أطع الذيول بتاعته مم. وخلوا التزاوج يتم لم يولد فار واحد ما كله من بذيول ذيول كله بذيول من واحد شوف من مثال اليهود ومثال المسلمين ومثال رفع الاثقال ومثال بطل الاجسام ومثال فرنس من واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة الكون كولوجيا إذن الصفة المكتسبة من البيئة لا تورس طيب دارون على ماذا اعتمد بالحيوانات وما هو كان يدرس الطبيعة احنا درسنا في المدارس وقرأنا الغزلان وال... والزرافة والعنق وبعنق. هذا كلام درس... دكتور سمعناه وقرأناه وإحنا صغار آه صح صح هو قال لي بقى قال إن الزراف... ليه, ليه زرافة عنق طويل وعلى فكرة الظرف ارتفاعها عم ده بيرج الماء ستة متر. طب إيش مانظرظف؟ قال لك أصلها كانت غزاله، وبعدين الغزلات ديت عاوزه طول أوراق الأشجار العاليات، فتشب تشب يجيب يعني بعنقها بعنقها فحصل استطالة بسيطة في فقرة في العنق. من الجهد؟ من الجهد. وبعدين الفقرة هذه الاستطالة ورثت للجيل التالي. ورسلت بشكل إيه وثم الجيل الثالث بشكل أكبر بشكل أكبر بشكل أكبر بشكل أكبر لغاية بوصل طيب هل معنى ذلك؟ يعني أن الزرافات بعد مليون سنة هيبطلها بقى ستين متر <تصفيق> ها وبعدين في نطم هما جدا إيش مانا؟, مانا الغزلان اللي بقى الزرافات في فيه حيوانا دكتور ده الماعز ده الماعز دي مشكلة كبير جدا يعني الماعز اللي هي اللي لغاية دلوقتي بتتسلق الأجرار عشان تاكل الأوراق والثمار العليات في الشجرة طيب لي ليه ما حصلهاش استطاره العنق ايش منه رزله انا عاوز حد يقابل على السؤال ده الماعز كان نفسها تبقى, تبقى لو كان كامل صح عنقها عنقه طول وبعدين تعالى مثلا زي التعبان ما كانش نفسه انه يكون له ارجل بدل المعاناة اللي بيعانيها في, في بيمشي على بطنه في الصخور وفي الرمال مش كان يود انه يكون له ارجل ها طيب من كل هذه الامثله يعني ليش وقف عند هذا الحد عند هذا الحد صار سحليه مثلا او, أو لا مستحيل ما احنا قلنا لان في دكتور محمد حواجز فاصلة بين الانواع يستحيل اختراقها ولو بالصفرات ولو ولو بالصفرات كما شرحنا آه. انت قل دكتور أمس مثل باختصار يا ريت تعيده ان طبع. العلاقه بين الدببه والحيتان اه اه ادارو الالي في كتابه أصل الأنواع ديورج اوف سبيشيز كتب المثال ده بيقول لك ايه الحيتان دي أصلها ايه دببه بجد ده كلام حد شدوه ايه اللي حصل لها كانت تريد ان تاكل الاسماك اللي موجوده في المياه فكاد تزور الماء مراره تكراره وتحاول تتعلم ليه السباحه تدريجياً, تدريجيا حصل ان صوان الاذن بتاعها ضمر واصبح ثقب سمعي وبعدين تكون لها طبقه شحميه تحت ليه الجلد ارجلها تحورت الى زعانف الشعر اللي فيها أقل بشكل ملحوظ مم. الفم بقى بالزمة هذا خيال يا دكتور والله خيال والله لا، رأيي بجد والله بيقول العلمية والموضاع ده خبل من يشدق كلام ده من يشدق كلام ده ننتقل لك لسؤال آخر دكتور قوانين الوراثة لمندل اللي يدرسونها أولادنا مع الآلية هذه ولا ضد الآلية كويس لابد نعرف الأول أن داروين لم ي... لم يعاصر مندل ولم يعرف قوانينه لأن حتى مندل في حياته ما كانش حد منتبه أنه عالم ده راجل قسيس في كميسة وكان مدرس أحياء واخد بلك كان بيعمل تهجين وتكاثر بين الفرن في حديقة كده في الدير وبين النباتات وعمل القانون بتاعه. لم ينتبه أحد إن أنه عالم إلا بعد تقريبا ما اكتشف قوانين وراثة في 35 سنة بعد ما اكتشفه؟ قانون وراثة 35 سنة كيف يا دكتور عجيبا آه طب... لا طبعا طبعا بعد 35 سنة وما كانش مدرس شاطر على فكرة هو <تصفيق> آه مندل متواضع يوهن جرجور مندل وانا كاتب في موشوعتي عنه كثيرا جدا فكان بيزاوج بقى يعني حشرات مع حشرات حيوانات مع حيوانات نباتات مع ب... نباتات ويأخذ صفات متضادة دي ذات قرون طويلة دي ذات قرون قصيرة دي مجاعده القشرة دي ملساء القشرة ويعمل تزاوية وعمل قانون الوراثه ليه قوانين الوراسة مضادة ومعول على نظري التطور وليس تعاونا هدم له أه طبعا لإن قال لك بش حاسمها صفة مكتسبة للوراسة ولا الطفره بس بس خلاص لحدت هل, هل القانون معنات ما فيش ل لصفحة مكتسبة تورث ولا صفرة تورث مو خلنا نقول خلاص خلاص ولذلك النظرية في مأزق من من من من عدة قوانين قوانين وراثة المندل وقوانين القانون الثاني لثermo دي ديناميكا أخطر قانون في الفيزياء اخطر قانون أخطر قانون في الفيزياء اسمه قانون آه قانون القانون الثاني الديناميكا الحرية اسمه قانون إنتروبية إنتروبية هذا الذي يقول عنه أونستين قانون القوانين قانون القوانين ولذلك هذا راح نسمع شرحه بعد الفاصل يا دكتور إن شاء الله دكتور بعد أن انتهينا من هدم ركائز النظرية التطورية الركائز الثلاثة بآلياتها الخمسة جاء الذكر أخيراً قبل الفاصل الماضي بأن قانون الديناميك الحرارية أكبر قانون ضد الداروينيين. هذا الفاصل الأخير اللي عندنا الآن دقائق نعم. السبعة والتسع. هل نتكلم عن هذا القانون ولا نرجع نوسع الدائرة نتكلم عن أسس الفلسفة المادية اللي اعتمد عليها داروين قواعد الإلحاد؟ اللي... كان الأسس الفلسفية المادية للقانون كيف في هذا؟ إن شاء الله. قانون الديناميك جاي. ما ما نضجر نهمله نقوله إن شاء الله بس في العقد القادم. طيب دكتور الأسس التي اعتمد عليها الفكر المادي الدارويني. هي ثلاثة أسس. أول حاجة أن المادة أزلية. مادة أزلية. تمرح إيه اثنين. آه. وأن المادة لها من اللي يعني المادة هي كل شيء عندهم. أولها ثاني. أن المادة هي كل شيء هي ألف وهي لا. هي البداية, هي البداية وهي نهية هي كل شيء واحد الماد. المادة هي كل شيء المادة هي كل شيء أثنين هي الألف وهي الأشر أثنين آه. آه. أن المادة أزلية أزلية تلاتة أن المادة لديها وسائلها الخاصة التي تمكنها من تحويل نفسها من مادة ميدة إلى كانت حية معقدة التركيب ثلاث قواعد اه تلات أسس تبنت عليها المادية الجدلية الفلسفية ها أول شيء بقى المادة المادة وما قالوا مفيش في الكون غير المادة هذا كلام المية غير صحيح ليه ما الفين الفراغ ما الفين الفضاء ما الفين الطاقة ما الفين بقى الكشف اللي هز العالم كله أنت ما ترى المادة المضادة واحدة. العمر وما سمع عنها دكتور واحدة واحدة <تصفيق> أنت كل واحدة بيها يعني إحنا مثلًا أنت قلت مثلا فراغ وفضاء طيب شو الفرق الفرق أن الفراغ هو بمعنى انعدام المادة والطاقة الفراغ، الفراغ بمعنى العدم المضاد للطاقة، العدم الماده والطاقة. الفضاء موجود ماده والطاقة اللي سجله فراغ ولا فضاء؟ فضاء. فضاء. آه. طبعا. لانه في ماده وفي فضاء. لو فراغ كذا كلنا كنا ما. فيش. ما فيش. آه. ففي الفراغ، وفي الفضاء، وفي الطاقة، وفي المادة المضادة اللي بقى لا درو نفسه ولا دروينين الجدد سمعنا. انت ما تصر. اشرحها دكتور. اشرحها. أيوة. اه والله مهم جدا يعني تصدق كثير من الناس ما يعرفون يعرفون في مادة وفي فراغ وفضاء لكن مادة مادة مضادة لا مادة مضادة يعني مثلا انت وانت قادوا قدامي البروتون في جسمك موجب المادة المضادة بروتونها سالب الالكترون في جسمك سالب هناك موجب اسمه البوزيترون الالكترون بيدور في جسمك باتجاه معين هناك عكس له عزب غلط ليس معكوس ضرورة هذا ال عندما تلتقي المادة بالمادة المضادة يفنى كل منهما الآخر وهذا أحد السيناريوس المحتملة للقيامه أحد السيناريوسات والله أعلم يعني قلت تلتقي المادة بالمادة المضادة ففنى كل منهما الآخر وتحول كل منهما إلى طاقة غير مرئية اللي هي أشعة جاما أنا كنت عملت حلقة كبيرة في برنامج تبشير الصباح عن المادة المضادة إذن المادة كل شيء خطأ خطأ طبعا طبعا خطا م. اه لان كان العلم بدائي ايام داروين وري ما اه اه ما زي ما حكينا زي حكينا طيب. طيب. دكتور طيب. اهم حاجه والمعو في جدل الماديين ازليه الماده آه. ارجوك تشرح لي كلمه الازليه كلمه الازليه اللي هي عشانها في الازليه هدي امثله توضيحيه هاد اكتب اي رقم يا دكتور محمد اكتب رقم 1 مثلا واحد. واحد حط عليه كمان واحد 1 2 3 4 5 6 7 ويدنك مش الى اخره لان ملاش اخر, ما آخر. <تصفيق> فعلا شخص لعنى. الازلية او الابدية ملاش اخر دنك اعمل الحركه دية بلايين, بلايين بلايين بلايين بلايين بلايين السنين الرقم انت هتبت ده كله المأسمه على الازل يطلع صفر يعني يا شباب الازل هو الزمن الماضي الى ما لا نهاية والابد الزمن المستقبل الى ما طبعا. لا نهاية وكيلهما لما اجيب مثلا هات عد عدد اكتب 1 واحد, واحد وحط عن يمينه اصفار بعدد حبات الرمل في الارض كلها ايوه او عدد قطرات الماء في في الارض كلها او عدد النجوم في السماء هذا الرقم مقسوم على الازل او الابد صفر يعتبر صفر يعني لا شيء ما له ولل... اصلها معطله رياضية في الانفينيتي اللي هي يعني أي, أي رقم مكسوم, مكسوم على, على ملنا نهاية صفر صح صفر نعم على مكسوم على نهاية صفر قلت <تصفيق> الثالث المادة وش. لسه مكمل في الأزل ها لا مكمل في الأزل دي مفهوم مهم جدا طيب طيب ما هو صفات الشيء الأزلي أيوة خمس صفات حتى تكون المادة أزلية. أيوة حتى تكون المادة أزلية. أقول فيها الملاحظة عليها دكتور آه. أنا أسألك السؤال هذا حتى تكون المادة الكون أزلية. أيوة. بلا بداية. أيوة. يجب أن يكون فيها صفات. آه خمس صفات. واحد. أول حاجة تكون بسيطة وليست مركبة. يعني الشيء عشان يكون أزيه يشترط ان يكون بسيطا وليس أيه مركب. مركب. وباذن تالت حاجة غير قابل للتجزئة. تالت حاجة غير قابل للتدخل فيه أو التعامل معه. وخذ بحذرك. وبعدين رابع حاجة غير قبل التغير بأي شكل وبأي صورة لا للزيادة ولا للخصام خمس حاجة وغ غ ذبل خمس حاجة يكون متحرر من قيد الزمان والمكان متحرر من قيد الزمان والمكان ما دمنا القيد الزمن والمكان نأخذها واحدة واحدة في التطبيق اللي خذوها أدا واحد أي أول حاجة يكون بسيط وليس مركب لما تختزل الكون ده كله في واحد الزمن لها الضر هتلا مركبة وحدة بناء الكون ذرة، وهي مركب. وهي مركب. وحدة بناء الكون. نوترونات تحت الزرية. هي سقطت. كيونات وبيونات وهي ذرنا. فيها 150 خمسين تحت الذرة. إذا مش بسيطة. مش بسيطة. آه والذكية يمكن تكون المادة إيه زرية بالنسبل المعيار الأول. آه واحد. ثاني حاجة إنه يكون غير قابل للتكزأ. لا ده ذرة لأصغر حاجة قابلة للتكزأ. قابل للتكزأ. بالعلم. قابل للتكزأ. زرعت الخصم وبالقرآن. وقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ كل بلا وربي لا تأتي أنكم عالم الغيب لا عجب إن ثقال في السماء والله في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. طيب دكتور. لسه دقيقتين. آه. صدق. ثلاثة. آه. تلت حاجة. غير قابل للتداخل فيها أو التعامل معه. لا المادة ممكن أكونها وممكن أحلها وممكن أعمل عناصر ومقاليط ومركبات. هذه ثلاثة صعقات الصفاء. رابعة. آه. آه, آه برضه إنه لا يطلع عليه تغيير. لا المادة بطلع تغيير. تتغير. آه, آه طبعا خمسة شيء والأخطر بقى آه. إن يكون متسامي أو متحرر من قيد الزمن والمكان والمادة مرتبطة بالزمان آه. والمكان لا يمكن ولذلك بقى حددوا سبع شروط للإله مم. أول حاجة يكون واجب الحدوث ثاني حاجة يكون واجب الوجود تفصدق. واجب الوجود نعم. واجب الوجود مم. يكون وجوده مش مترتب على سبب معين صحيح. بعدين تل حاجة يكون متسامي على قيد الزمن ورابع حاجة متسامي على قيد اللي المكان لان هو خل الزمان وخل ايه صحيح. المكان وبعدين قرابة حاجة يكون مطلق القوة بعد أنه خلق من عذب يقدر ي... على كل شيء نعم. وبعدين يكون مطلق المعرفة وبعدين يكون متخذ قرار، لأن الكون ده اتوجد من إمتى من 13 ألف وسبعمائة مليون سنة قبل كده ما كانش فيه كون إذن في حد اتخذ القرار في بداية والبداية لازم لها خال، في البداية آه والبداية لها خال، والكون الحادث ومن الحادث يبدأ لهم محدث والله سبحانه وتعالى في دكتور فما تيجي تطبق الحاجات دي كلها فالما دكتور ليست أزلية. أمانة مأزق كبير. أشكرك على نفي الأزلية عن المادة والشرح المبصر لكن دكتور الركيزة الثالثة باقي دقيقة. اللي هي أن المادة تخلق نفسها الحياة في نفسها. آه. كيف تهدمها بدقيقة؟ آه. آه. اهدي ما أقول كل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما في دليل. ما في دليل. يعني, يعني هذه دعوة. هذه بلا دليل. آه. أيوة. هذه دعوة والبين على من الدعى. هاتوا لنا دليل أي الوسائل فين هي؟ آه. فين ومسافة. دكتورنا الفاضل. ونتائجه. دكتورنا الفاضل المكرة راح يكون معنا. أربع مخلوقات أو خمسة حية في الاستديو. من أجل اللي راح تكون الحلقة خطيرة اللي هي الخرافات التي أو الخرافات السبعة دكتور التي لا. بنيت عليها نظرية داروين والخلق بالطبيعة. ما شوف <تصفيق> خرافات أو خزعبلات؟ خزعبلات نظرية تطورية. إلى الحلقة القادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.